So roo yo So roo yo no I'll be your يقويها على النفس تسقيها العذاب قل لي يا ربي من مشي قيفي من ما سيفي من مشي قيفي من ما سيفي قيفي ما فيكي عنه in hell يرتمي. اللهم اجمع شننا عليك يا مولانا اللي مغري بيتي وكل ما فيتي إلا عن كل دنيا world is calling, let me hold your mouth. Hail Allah, Hail Hey عييني عيني واشرب في دي لا حق على هذا العذاب يا ربي نعم داره غمم اه اه اه اه من تلك الصعاب اه اه اه من تلك الصعاب دا داره كرد نعم ودي لائد اه داره نعم وبالنائب كل ما فيتي نعم ترى ترى يا دنيا يا <تصفيق> <تصفيق> دارو هم من دارو غم من آه من تلك الصعاب. دارو كرب الموت دارو كرب الموت كل ما فيك سراب نعم كل ما فيك سراب. يا دنيا انت دنيا اطلق العسم الصواب نعم, نعم نعم انت دنيا انت دنيا اطلق العسم الصواب ملعونة ملعون ما, ما فيك إلا ذكر الله الله الله الله الله الله, الله, الله ملعونات ملعون ما فيك الا ذكر الله ما فيك إلا زر رحاب أهل بيت النبي هم أهل الرحاب هم أهل الرحاب هم أهل الرحاب بن العماء وعلي يا باب النبي يا ماذا راح ما تلقينا ستي الزهراء يا سيده فاطمه يا زوجة ابن الامام علي ماذا ده ماذا ماذا ده ماذا مولانا يا سيدنا الحسين سيد شباب اهل الجنة يا ابن الدهان نب نب يا نب الله يا نام عالميا ست الكريمه الكريمة وصحبتي الشورى رئيسة الزواني ستة السيدة دينة يا هي محكمة مباد يا مباد يا الله ربنا يا نعيم إيه سيد عليك جزينا العفو نعم يا, يا, يا سجّي يا ابن القدر مرضي العيد يا يا جد العسخ يا سيدنا ايه كريمه فضه اهل العلم نعم و السكينه سخن الشعراوي مدى الله الله يا دنيا فقد طاب الالم La courbette de من الألم آه إلنا الألم أوه. أوه. علي ماشي عني يا غنيا فقط فاض العلم انا عهدي اليك لم احد احفل فيك سعدا ما اولاقي انقم yeah لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله هو العول بها إنها تبنى ويفنى نعيمها وتبقى المعاصي والذنوب كبارية يا رب خلصنا يا عولى بنا لكان رسول الله عولى بنا ولكنها تفنى لكنها تفنى عاجل ويفنى All وكل الذي فوق التراب تراب وكل الذي فوق التراب تراب بيني وبينك عامر وليس الذي العالمين خراب ماذا لا يقل ماذا لا يقل وبينك ريبة وكل نعيم يصل تعال كعذاب Oh my Allah, Allah. Allah.